بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلح والسلام على راشيل الله على آله وصحبه لا مضم معنا سفاه هي الحرف الثاني والعشرون من حروف المعاني الثلاثية ودرس اليوم هو ماذا عدا وهو الحرف الثالث والعشرون من حروف المعاني الثلاثية قال لا عدا لفظ المشترك يكون حرفا وحيلة وهو في الحالين من أدوات الاستثناء فإن كان حرفا فإذا كان حرفا قر المستثنى ويكون حرف استثناء وجر حرف استثناء وجر له معنى وليس له متعلق لماذا لأنه حرف قر شبيه بالزائد لأنه حرف قر شبيه بالزائد يكون له معنى ما هو معنى حرف قرن والاستثناء كل معناه الاستثناء وليس له متعلق يتعلق به أنا وإذا كان فعل النصبه فتقول قام القوم عدا زيدا بالنصب والجري على ما ذكر في خلاء على ما وضع معناه ايضا في خلاء وتتعين فعليته بعد ما المصدريه كما تقدم والتزم سيبويه فعليه عدا ولم يذكر ولم يذكر انها تكون حرفا لان حرفيته قليله وقد حكى حرفيته غير غير سيبويه حكى حرفيته غير سيبويه من الائمه فوقب قبولها من حق علم يحق على من لم يعلم والكلام على ما يتعلق به والكلام على ما يتعلق به إذا كان حرفا وعلى محل قمته إذا كان فعلا كما تقدم في خلا يعني كما الأحكام الذي مرت معنا تماما فلا معنى لإعادته والله أعلم يعني خلا بعد وحاشاء حكم واحد حكم واحد طيب تقدمت خلا صفحة كم تنحيل إليها خلا الكلام على خلا أما نخرج صفحة أربعمائة وستة ثلاثين فما بعدها طيب أحيل أربعمائة أربعة ستة إلى ماذا؟ إلى وثلاثين إلى 38. ها الحمد لله